قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا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 இ مِعِينٌ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِال لا اله الا الله المستكبرون ويقولون انا لا نترك الالهتنا للشعير مجنون بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأم தென் கிழக்கு وَعَدَهُمْ قَصِيرًا ۖ طَرْفًا عَيْنٍ كَأَنَّنَا نَبَضٌ مَّ لَا انقُبِلَ بَعْضُهُمْ مَعَ لَابَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ